أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّاكَ تَحْنَى لَكَ فِي الْأَنْدِينَ لِيَغْكِرَ لَكَ اللَّهِ مَا تَقَزَّمَ مِنْ ذَنْدِكَ وَمَا تَعْقَرَ وَيْكِمَّ نِعْمَةَهُ وَقُلْ إِنَّ نِعْمَتَ رَبِّكَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آبَائِكَ وَعَلَىٰ ذُرِّيَّتِكَ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَنْ لَا كَسْرَ مِنْ كَحْطِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا قَالِدِينَ فِيهَا وَكَفَّرَ عَنْهُمْ كُلَّ آثَامِهِمْ وَإِذَا غَادَرُوا قِنًا لَّيْسَ يَنْتَنُونَ وَإِذَا جَاءُوا وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قالهم قولايكم وعب الله عليهم ولا على الله ادلم قلنا اننا وساتمكيرا قل الله جنودك وكان الله عزيزا حكيما ان اركنك فساهجن مبشر وذره بتمني بالله يسوني او تذروه يصدقوه بكرة واصيما ان الذين ينبؤون ان ما الله كل طاغين فامنن تجف انما ينكثون ولا نكث وانما عاهدناهم عهدا عليهم لا كفرت به اجرا علينا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى الْمَغَانِمِ لَتَأْخُذُنَّ هَذِرًا نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم, تقاتلونهم أَوْ يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا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 ودخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما َدْ رَضِيَ اللهَّهُ عَن المُؤمننينَ إذ يُبعونكَ ت تحتَ الشَّجرَ فَعَمَماَا فيِي قُلوبِهِم فَآزَل السَّكينَةَ عَلَيهِم وَأَثَابَهُم فَتحَ قَرباَا وَمَ غانمَ كثَتَ يأخذونهاَا وَكانَ اللهَّهُ عزيزًا حكيما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 نات لم تعلموهم ان تطؤوهم لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 رهُم رُك عاسُجدَه بتغونَ فَضلًا مِ اللهَِّ وَرضوانَ سمَاهُم فيِي جوههِم مِن أَثَرِ السّجدَ ذَلِكَ مَثَلهُم في التوْور وَمَثَلهُم في الإنجلِلكَ زَرعٍ أَخَْرجَ شَطؤهُ فَآزَرَهُ فاسْتَغلضَ فَاسَوى فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَا عَلَى يَغِيظُ بِهِ مِلْكُ الْكَفَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عظيما.